بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب الا يقدر عليه احد يقول اهلكتم مالا نبدا ايحسب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 أَوْ مِسْكِينًا ذَامَتْ رَأْسُهُ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا أصحاب أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نار مؤصدة.